سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم لشتا سورة الليل الليل ذيض اسم الربين ونحن نجد شور ذي أحقظ مردي يغليهم أحقاس مردي يليهم اسوين الذكر يرنيج دنثا رفال غنر يمخلاف فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسن فسن يسيره لليسرى ونيتسكن الشيس يقال رب يوم استني الهان الجنث أسن سهل ذريد الخير طع وأما من بخل وستغنى وكذب بالحسنى فسنجسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى واني بخجن يشنف آف ربي يشد في السنة يرهان أسن سهرف لثن الشر المعصية ذا شرف ينفع ويراس أسن ميررف آرثمس إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلَآخِرَةَ وَلُولًا فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارٍ طَلِظًّا لا يصلاها إلا لشقاء الذي كذب وتولى أبيني فرذاً في الله في نقرة مزهورة في ذاكي نظيراً نظركم سثم السرغان أتكش منذ الشقي وني سيد بنشنف وسيجنبها لطق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترجى إلا ابتغى أوجه ربه لعلى ولا سوف يرضى أسفا ذن ذا التقي ون يتسكن المريس أكنا ذنقمنيس ذنقمنيس لدنوب حد درس السلس تجميل أكنا ذا سيار এই বা ইত্রী শনীশ